وَالسَّمَاءَاتِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفْتَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ قُتِلَ الْقَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَهُم عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ لَوْ قُوتْ فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَشْتَعِدُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ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 انه لحق مثل ما انكم تنفقون هل اتاك حديث ضيف اذاهيم المكرمين اذ دخلوا عليهم فقالوا سلام فقال سلام قوم منكرون فَرَاضَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِإِذْنٍ ثَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوا بِغُلامٍ عَلِيمٍ فأقبلت امرأته في ثروة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم